أعوذ بالله السلام عليكم بسم الله الصلاة والسلام الله صلى الله عليه وسلم وبعد طبعا مش احنا نعتبر انتهينا من ايه؟ من علامات الإعراق أو من أقسام الإعراق بعلامات كاملة تانية. بس وفي تنبيهان فقط عايزة أن أدي في هذه ال... الجزئية التنبيه الأول إن إحنا كنا ذكرنا لما كنا بنتكلم على الممنوع من الصرف قلنا إن اليوم من الصرف اللي هو المؤنث المعنو فذكرنا إن هو المؤنث المعنو مصروف إياه مطلقا سواء كان علم أو كان وصف الكلام ده في حقيقة مش دقيق يعني إذا كنت والصاب إن المؤنث المعنوي إذا كان علم يمنع من الصرف ايضا للعالمية والتنس إذا نحو زينب وهند من نوع من الصرف للعالمية ولين والتنس. هذا ابن صحاحه مما قلناه في الدرس السابق يعني. لا المؤنث اللفظي إذا كان بالتاء يمنع من الصرف المؤنث لفظي لا يكون لفظي إذا كان بالتاء يعني. كطلحة ونحو ذلك يعني. يبي يزن المؤنث بالالف المادية كأسماء والمقصورة كلبنى أو سلمة. والمؤنث بالتاء سواء لفظي أو لفظي معنوي كعائشة أو طلحة. طبعا المؤنث بالألف المادية أو المقصورة يمنع علة قمة قم علتين المؤنث بالتاء سواء قلنا عائشة أو طلحة أو المؤنث المعنوي كهند وزينب ونحوها فهذا يمنع من الصرف إذا كان علما يبقى يمنع من الصرف للعالمية والتأنيس سواء المؤنس بالتاء أو المؤنس المعنوي فهذه أردنا أن نحن نصحف مسألة تانية برضو نحن لما ذكرنا في أسماء الأنبياء فإحنا برضو وقع تجاوز فاحنا بنقول إن أسماء الأنبياء كلها مننوعة من الصرف إلا ستة أسماء عشان نضبطها يعني نضبط ما قلنا سابقا يعني ثلاثة منها لكونها عربية وثلاثة منها لكونها علم أعجمي على ثلاثة حروف فااا العربية اللي هي محمد وصالح وشعيب محمد وصالح وشعيب فاز الأسماء العربية فقط من أسماء الأنبياء وذيل وقع في تجاوز مرة لفترة محمد وصالح وشعيب فهذه معربة لأنها أسماء عربية وأما الثلاثة الأعجمية التي أعربت لكوناها ثلاثة أحرف اللي هي نوح ولوط وهود نوح ولوط وهود فنوح ولوط وهود هذه الثلاثة تعرب آه أو, أو تصرف رغم كونها أعجمية لكونها علم أعجمي على ثلاثة أحرف كما مرّ بنا على القائم العلم الأعجمي على ثلاثة أحرف يعني العرب تصرف ومر بنا هذا الكلام قبل يعني. فنحن بس أردنا أن نضبط أسماء الأنبياء اللي هم الأسماء العربية اللي هي صالح اللي هي محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب عليهم السلام طيب ندخل بقى الدرس فينا النهاردة يقول فصل فصل المعربات والمعربات قسمان طبعا هو الآن سيتكلم يا مشايخ عليه الفصل ده يعتبق خلاصة للفصل السابق يعني بعد ما ذكر أقسام الإعراب وذكر علامات كل قسم سيذكر الآن هذه العلامات بس بصرة يذكر الأقسام اللي هي من الأشياء المعربة ويذكر ما يعرب منها بالحركات وما يعرب منها بالحروف فيقول المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الإسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنس السالم يبقى الإسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأربعة الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وكلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون طبعا تجزم بالسكون مراد بها ايه ها الفعل المضارع الفعل المضارع يبقى الاسم المفرد يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويخفض بالكسرة جمع التكسير يخفى يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة اذا كان منصرفا والاسم المفرد كذلك اذا كان منصرفا يخفض بالكسرة وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالفتحه ولكن وينصب بالكسرة ويخفض بالكسرة بالكسره اين يقول وخرج عن ذلك الفعل المضارع طبعا هيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحز في آخره طبعا كالمفروض أضف جامع التكسير يعني, يعني لأنه يقول والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة كالمفروض قال جمع التكسير الذي لا ينصرف أيضا يخفض, بالإيه؟ يخفض بالفتحة قال والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره والذي يعرض بالحروف أربعة أنواع أو أربعة أنواع التسنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التسنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها وطبعا الباب دي يعتبر خلاصة للباب اللي ايه السابق عشان كاوما كوش كلام كثير يعني لأن أغلب هذا الكلام مر بنا ويبقى أنت عندك الخلاصة الآن؟ إن الاسم المفرد جمع التكسير كليهما يرفع بليمة شيخ يرفع بالضمه وينصب بالكسرة وينصب بالفتحة وأما حال الخفض فإذا كان منصرفين يخفض بالكسرة وإذا كان غير منصرفين يخفض ليه بالفتحة تمام وجمع المؤنث السالم يبقى بيرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسرة وينصب ويجر بالكسرة والفعل المضارع يقول الذي لم يتصل باخره شيء يبقى يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر وبحذف حرف العلة إذا كان معتل لإيه؟ إذا كان معتل الآخر وطبعا إذا كان الفعل مضارع من الامثله الخمسة يبقى يرفع بسبوت النون ويجزم وينصب ويجزم بحذف النون وإذا ده فلسطين ماء فلسطين ما مر بنا الآن يعني في المعرب بالحروف والمعرب بالحركات طيب انتقل الشيخ بعد ذلك إلى تقسيم أقسام أو, أو إلى تفصيل أقسام هذه المعربات لأنه مر بنا قبل أن الاسم إما أن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما و حرف جاء معنا فهي تكلم الآن عن إعراب كل قسم من هذه الأقسام خد بالك هو بدأ عرفنا الكلام عرفنا أقسام الكلامات والكلام وعلامات كل قسم عرفنا الإعراب والبناء عرفنا أقسام الإعراب عرفنا علامات كل قسم accelerated أن يتكلم بها عن إعراب كل شيء فهذه الآن إلى الأفعال اعرابها بالتفصيل وبعدها أنتقل إلى الأسماء إعرابها بالتفصيل وطبعاً الحروف لا محل لها من, الإيه؟ من الإعراب طيب قال باب الأفعال باب الأفعال قال الأفعال سلاسة ماض ومضارع وأمر طيب ليه близقا بدأ بالأفعال قبل الأسماء لماذا بدأ بالأفعال قبل الأسماء لماذا لم يبتر بالأسماء أولا لماذا بتدأ بالأفعال قبل الأسماء أقول بدأ بالأفعال يعني يقول لسببين السبب الأول أن إعراب الأفعال أيصر من إعراب الأسماء على اعتبار أنه لا يعرب منها إلا الفعل المضارع فكان البدء بالأقل من باب التيسيرها أنه طبعا عندنا الماضي هيئة ومبنى دائما والأمر على الخلاف لكن ألزم حالة واحدة من الإعراب دائما فيبقى المضارع بس وده ليه وده ما يجيك تفصيله فده بيبقى أسهل لك يعني لأن ده محصور بخلاف الاسم الاسم المعربات فيه أكثر بكثير من الفعل وسبب الثاني ان البصريين أن الكوفيين اللي وومنهم المؤلف يرى إن الأصل في أن في الكلمات هي الأفعال لأن الفعل هو الأصل في بجابة على بابها يعني يرى إن الاسم مشتقي من الفعل ودي مسألة الفئ في هل أصل إشتقاقي الأفعال ولا المصادر اللي هي الأسماء يعني فداخل في ننفاع متن الكفيين يروا أن الأصل هو, الإيه هو الأفعال لذلك قدموا الأفعال طيب أي كان فيقول الأفعال سلاسة الأفعال سلاسة يعني إذا أقسام الأفعال سلاسة من أين عرفنا أن الأفعال سلاسة ما شيء؟ من أين؟ بالاستقرار, بالاستقرار أنهما لما استقرأوا اللغة العربية وجدوا أن الأفعال في اللغة العربية لا تخرج عن هذه الثلاثة. إما ماض وإما إيه مضارع وإما إِمَام. وبعضهم يقول أيضا بالتقسيم العقلي أو الاستقراء العقلي يقول أن الأزمنة ثلاثة: إما ماضي زمن ماضي ويحتاج إلى فعل يخبر عن زمن ماضي أو مضارع فيحتاج فعل يخبر عن الحاضر أو الذي نعيش فيه أو مستقبل فيحتاج إلى فعل يخبر عما يطلب في المستقبل. وهكذا. فقال لأن الأفعال محصوره هكذا في اللغة العربية وأيضا الأزمنة محصورة لأنها إما زمان قد انتهى اللغة أو زمان حاضر أو زمان مستقبل قال نحو, نحو ضرب ويضرب واضرب فضرب ده فعل ما ويضرب ده فعل, إيه فعل مضارع ويضرب ده فعل, فعل أمر فهذه الأفعال الثلاثة مدتها واحدة هي مد الضرب الضرب يعني تمام مادته واحدة اللي هي مادة الضرب. فالمعنى واحد، لكن فرقت باعتبار الهيئة باعتبار الزمان. فضرب دا الماضي، هيئته دلت على أن الضرب وقع في الزمان الماضي. ويضرب دا مضارع فهيئته دلت على أن الضرب يقع في الزمان الحاضر الآن يعني. ويضرب هيئته دلت على أن هذا أمر بايقاع الضرب في الزمان اللي مشايخ في الزمان المستقبل طيب، يقول الشيخ عليه رحمة الله. فالماضي مفتوح الآخر أبدا. يبقى إذا كأنه يقول لك أعراب الماضي مفتوح الآخر أبدا. وطبعاً لما يقول لك إيه؟ مفتوح الآخر لم يقل منصوب. بخد بالك ما قالش الماضي منصوب لكن قال مفتوح إيه؟ الآفل. فلما يذكر قسم من الإعراب يبدأ معرف لكن لما يذكر علامة يبدأ يمشي. يبدأ ما أبني. يبقى, دا يبقى, دا مبني. يبقى إذن كأنه يرى أن الماضي مبني على إيه؟ على الفتح دائما في كل أحوال. يبقى اذا يرى أن الماضي مبني على الفتح في كل احواله وده قول الكوفيين بصراحه اللي هو منهم من الشيخ صاحب النظم اللي هو ابن أجر روم عليه رحمة الله أو صاحب المتن يعني ابن اجروم انه يرى أن الماضي مفتوح الاخر ابدا سواء اتصل به ضمير رفع متحرك او, أو جماعه او غيرهما فهو, مف... فهو عنده كل الماضي مفتوح الاخر يا مشيخ مفتوح الاخر ابدا وده رايه انتبه طيب يبقى إذن ابن أجروم عليه رحمة الله يقول أن الماضي لو حالة واحدة من الإعراب أو له حالة واحدة من البناء أنه يبنى على الفتح دائما على كل أحواله سواء بالفتح الظاهر أو الفتح الإيه؟ المقدر الفتح الظاهر متى إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل باخره شيء صح كده أو إذا كان معتلا. بغير الالف يعني مع الياء او الواو يظهر الايه مشايئه تظهر الفتحه صح تظهر الفتحه تمام فتبقى هذه ظاهره فلذلك يرى انه مبني على الفتحه بل لذلك يقول ايه ضربه فتقول ضربا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر والفتحه هنا عندك ايه ظاهره تمام تقول قضيه تقول فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر برضه رغم منها آخره حرف عل بس الحرف هنا لم يكن الايه الالف هنا هنا ياء خلاص يا مشايخ يبقى اذا يرى ان الفعل يبنى على الفتحه الظاهره متى ها إذا اذا كان صحيح الاخر او معتل بغير الايه بغير الالف ويرى انه يبنى على الفتحه المقدره إذا كان آخره اذا كان معتل الاخر بالالف إذا كان معتل الاخر بالالف فنقول انه يا زي ايه مثلا ما تقول دعا زيد الرب فيقول دعا فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعظيم يبقى ده كلام ويرى انه مبني برضه على الفتح المقدر في حاله ثانيه في حاله إذا ما اتصل به ضمير رفع متحرك أو اتصلت به أو الجماعة إبا إذن تقول مثلا قلت هيقول لك قال فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة دي الحركه اللي هي التي جاءت معها ضمير الرفع المتحرك ويبقى ده يعرف يبقى مشاعرهم مبني على السكون يقول لك السكون دي حركة مناسبة ومبني على الفتح لكن هذا بفتح مقدر مش فتح ظاهر منع من حركه حركة المناسبة هي السكون اللي غند كده ومع الواو يقول منع من يقول برده مبني على الفتح المقدر منع من منع من ظهورها الاشتغال بحركة المناسبة على قوله وبعضهم يقول أنه منع من ظهورها كراهية توالي أربع متحركات مش محل يعني التفصيل في هذا الكلام الآن لكن المهم أنك تعرف أن مذهبهم الآن مذهب الكوفيين ويرأيها مشايق ومنهم المؤلف أن الماضي مفتوح دائما يعني مبني على الفتح دائما فبالتالي الفتح فيه إما ظاهر وإما مقدر متى يكون الفتح ظاهر إذا كان صحيح الآخر لم ي... أو إذا كان حرف علة ولم يتصل باخره شيء ولم يتصل بأخره شيء متى فتح المقدر إذا كان حرف علة والالف طبعا حرف علة قولنا اشترطنا يكون غير تمام إذا كان حرف علة معتل الآخر بالالف أو إذا اتصل به ضمير رفع متحرك أو اتصلت به وهو او نحو مشايف؟ أو نحوه خلاص تقلق شيء أو اتصلت به وهو الجماعة خلاص إذا إعرابه عند الكوفيين واما عند البصريين فيقولوا لا الماضي مبني على الفتح إلا في حالتين الماضي مبني على الفتح إلا في حالتين الحالة الأولى إذا اتصل به ضمير رفع متحرك والحالة الثانية إذا اتصلت به الواو اتصل بضمير رفع متحرك هيبنى على السكون اتصلت به الواو يبنى على الضمم خلاص كده مشايش يبدأ مذهب البصري طيب ما هي ضمائر الرفع المتحركة مشايش ضمائر الرفع المتحركة هي كل ضمير يأتي يعرف فاعل كل ضمير يعرب فاعل وهو ايه متحرك بحركه معينه يعني ليس بسهل وهي عندك ثلاثه اولها تاء الفاعل اول ضمائر الرفع المتحركه ايه يا مشايخ تاء الفاعل فتاء الفاعل لا تاتي الا فاعل فقط بس لا صور اذا كانت للمتكلم اكتبه مضمومه تقول قلت تمام يبقى هنا اللي عليها ضمه هذه هتقول ضمير مبني في محل رفع فاعل وهذا تالي تالي المتكلم يعني, يعني من اللي قال أنا الذي قلت فلذلك أقول قلت تمام دي الصورة الأولى الصورة الثانية إذا كانت للمخاطب تقول المخاطب يعني المذكر تقول قلت إبقى إذا كان القائل رجل فتقول له قلت مخاطب مذكر قلت يبا ضمير مبني برضو في محل رفع فاعل يبقى الصورة الأولى بالضم إذا كانت للمتكلم في الصورة الثانية تبنى على الفتح إذا كان المخاطب رجل وإذا كان المخاطب امرأة يعني غير مذكر أو مؤنث يعني إذا كان المخاطب مؤنث تقول قل تي بالتاء المقصور يبقى مرة جاءت لها مضمومة مرة جاءت مفتوحة مرة جاءت يا مشايخ مقصور طيب وإذا كان المخاطب جماعة رجال جماعة ذكور يعني تقول قلتم أو قبل الجماعة خليك في المسنة عشان يبقى ماشينا بالترتيب يبقى مع المفرد لا طالت صور قلت وقلت وقلت صح كده مع المسنة لا صورة واحدة ليه قلت سالين المثنى استوي في المذكر ولا هي يا مشايخ والمؤنث تقول قلت او قلتما يعني تقول قلت لا لا قلت يبقى لا لا لا هي قلتما احسن لو قلت قلت مش هيبقى ايه مش هتبقى التاء تلفع طب ما بناش قلت عشان قلت في تا فتطلق تتلخبطوا فيها يا مشاه ماشي يبا تقول مثلا خلينا مع ضرب تقول ضربت وضربت وضربتي خلاص يا مشاه وتقول مع المسنة ضربتما خلاص يبقى تقول ضربتما سواء مذكر او مؤنث طيب ولو كان المخاطب او جماعة اذا كانوا ذكور تقول ايه ضربت إذا كانوا ذكورها تقول ضربت وإذا كانوا إناسها تقول ضربتن ضربتنا صار عندك كم صورة للتاء ها خمسة ولا ستة؟ ستة ست صور ثلاثة مع المفرد، وصورة مع المثنى، واثنان مع الإثنى، مع الجمع. خلاص يا مشيخ؟ يبقى كل الصور اللي عندك دي في الآخر ترجع لتأيلي، لتأيل فاعل. دي كلها اسمها ضمير رفع متحرك. لأنك ترى النبتة في كلها متحركة ولا ساكنة؟ ها مشيخ متحركة ولا ساكنة؟ متحرك وهي كل الجمل جاءت جاء في محله في محل رفع فاعل في كل هذه الـ الـ الصور الـ الـ الستة التي ذكرناها أما تعرف إنتا تقول ضمير مبني في محل رفع يا مشيخ في محل رفع فاعل يبدأ أول ضمير متحرك ويبنى معها الفعل المضارع في كل الصور الخمسة على يا مشيخ على السكون ويبنى معها على السكون الضمير الثاني من ضمائر الرفع المتحرك وهي أنون أن النسو وهي لا تأتي أيضا إلا فاعل تقول إيه ضربنا والنون هنا تعريبها تعريبها هي تقول ضمير وأبني في محل رفع فاعل والنون عندك متحركه مش ساكنة الله سمع شيء إيه ده تاني شيء من الضمائر الرفع المتحركة لأنون النسون ولا صورة واحدة كما معك يعني خلاص. والفعل برضه معها يبنى على السكون الضمير الثالث من ضمائر الرف اللي هو ناء الفاعلين وناء يأتي أحيانا ضمير رف وأحيانا ضمير نصب واحيانا ضمير جر يبناء في هذه تأتي للإ للأحوال العربية الثالثة زي ما بيقول ابن مالك أكرم بنا فإننا نلنا المنح هذه الجمله جمعت احوالها الاعرابيه الثلاثه يقول ايه اكرم بنا فاننا نلنا المنح اكرم هتقول فعل ايه فعل امر مبني على ماذا مبني على السكون وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت انت تمام بنا الباء حرف جر ونا ضمير مبني في محل ايه ها في محل جر في محل جر ضمير مبني في محل جر خلاص كده هيبقى مجرور بالباء في محل جر بالباء طيب فاننا إن هتبقى ايه حرف توكيد ونصب ونا اسمها صح كده واسم بيبقى ايه بيبقى منصوب هيبقى هي تقول ضمير مبني في محل نصب اسم إنا تمام يبقى في الحاله الاولى كان نا مجروره بالباء وفي الحاله الثانيه منصوبه بايه على نا اسم إنا فاننا نلنا ناله هتقول فعل ماضي مبني على السكون اتصال بضمير رفع متحرك ونا هتقول هنا يا مشايخ ضمير مبني في محل رفع فاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل خلاص والمنحه تبيها هتبقى مفعول بي وجملة نلنا المنحه تبيها الخبر في محل رفع قبر إن خلاص كذا مشايف تمام يبي اذا إن قد يأتي مرة مرفوع زي نلنا عندك وقد يأتي مرة في محل نص قد يأتي مرة أقصد في محل رفع يعني ما يصيرش كل مرفوع أقول في محل را نص في محل رفع يعني ضمير في المبني في محل رفع مثل نلنا وقد يأتي مرة أخرى ضمير مبني في محل نصب مثل إننا وقد يأتي ضمير مبني في محل جر مثل بنا خلاص يا يبنى هذه تأتي للأحوال العربية سلسلة وطبعا إلا يفرق لك صيغة الكلام يعني وسياق الكلام ولا يقدر يفرق إذا كان يراد بها الإِِ الرفع ولا يراد بها النصب ولا يراد بها يا مشيخ الجر طبعاً يفرق في المعنى لأن يعني خذوا لو قلت اكرمنا زيد واكرمنا زيد ما الفرق تعرفوا؟ ها اكرمنا زيد واكرمنا زيد ها انا عايز اعرف الفرق ايه الاول هل الكلام ده من حيث اللغه صح ولا خطا صحيح البناء اللغوي صحيح لكن يفرق ايه المعنى صح كده يفرق المعنى ها اكرمنا زيد ها ها يبقى انا عايز اعرابي يا جماعه اكرمنا زيد لماذا الاتصال بضمير رفع متحرك ونا في محل رفع فاعل وزيد مفعول به منصوب بالفتح يبقى مين الاكرم مين نحن الذين اكرمنا زيدا احسنت طيب جيد واكرمنا زيد لا اكرمنا زيد مبني على الفتح لماذا لان ده الاصل بتاع الضمير اللي هو فيه فيها محل نصب مفعول به اذا كان الضمير مبني في محل نصب مفعول به لا يبنى الفعل مع على السكون وانما يبنى على على الفتح واين الفاعل لا زيد اكرمنا زيد صح كده يبقى الفعل هنا ايه صح كده خلاص يا يبقى تقول زيد تقول تقول فاعل مرفوع بالضمه تمام ويبقى مين اللي اكرم مين هنا زيد هو الذي اكرمنا خلاص كده شايف فانتبهوا كده للمعنى فاذا السياق والمعنى يفرق يعني اذا كنت تريد تقول احنا اللي اكرمنا زيد يبقى لازم تبنيها على الصدق لانها تبقى نائب فاعل تقول اكرمنا زيد ولو تريد ان زيد ولا اكرمنا يبقى الفعل يبنى معه على الفتح لانها تبقى مفعولين وتبقى منصوبه في هذه الحاله تقول اكرمنا زيد يبقى خدت بالك ان السكون والفتح غير المعنى فين؟ في اللغة العربية وده من جمال ودقة اللغة العربية أرسك يا مشايخ طيب المهم ان الضمير الثالث عندك اللي هو أنا قد يأتي ضمير جر وقد يأتي ضمير رفع وقد يأتي ضمير نص ومتى يبنى معه الفعل على السكون إذا جاء ضمير يا مشايخ إذا جاء ضمير رفع فقط لأنه ضمير رفع متحرك جاي. يبقى اذا ضمائر الرفع المتحركه كم ضمير يا بشمهندس أجيبونا كده الخلاصة. كم ضمير الان ثلاثه ما هي تاء الفعل لا كم صوره ست صور صح كده والثاني نون النسوه لا كم صوره صوره واحده وتاء الفعل ونون النسوه لا تاتي الا ايه ضمائر الرفع في كل احوال لا تاتي الا ضمائر الرفع الضمير الثالث ها ناء الفاعل وناء هذه قد تأتي ضمير رفع أو نصب أو جر بحسب سياق الكلام متى يبنى الفعل معنا على السكون في حالة واحدة إذا كانت إذا قصد بناء الرفع إذا جاءت ضمير رفع لكن ما عدا ذلك فيبنى معها على الإيه؟ على خلاص شايف فانتبه من هذا المعنى طيب إما دي الحالة الأولى التي يبنى عليها طيب هل هناك ضمائر رفع غير متحركة ضمائر رفع ساكنة نقول نعم ضمائر رفع الساكنة هي وَأُلْ جَمَعَ وَأُلْ جَمَعَ مَ الشَّيْخَ لَتَأْتِ إِلَّا إيه؟ إِلَّا ضَمِير رَفْعَ ولا صورة واحدة ليس صورة قالوا أو ضربوا والفعل يبنى معها على الضم وطبعا قلنا ضمير رفع لأنها إيه؟ تاتي في محل رفع فاعل وساكن ليلا أنها ليست متحركة. بعكس التا... عليها والله كم شيخ تمام فالضمير مع الواو واو الجماعه يبنى على ماذا يبنى على يبنى على محمد يبنى على إيه؟ يبنى على إيه؟ يبنى على إيه؟ يبنى على إيه؟ يبنى مع الواو. واو الفعل مع واو يبنى على يبنى يبنى على يبنى على يبنى على والفعل معه يبنى برضه على الفتح. تقول ضرب سواء كان للمذكر أو المؤنث. لو صورة واحدة برضه يبقى الواو لا صورة واحدة والالف لسنين لو صورة واحدة. بس مع الواو يبنى على الضم ومع الالف يبنى على الفتح. يعني لا يؤثر فيه. خلص كم شيء؟ والضمير الثالث ده ما يتم مع الفعل الماضي خالص اللي هو هي مش اللي هو ياء المخاطبه المؤنث هذا لا ياتي مع الفعل الماضي وانما ياتي مع الفعل الامر او المضارع تقول ايه تضربين او اضربي وياء المخاطبه هنا اتى ضمير مبني في محل رفع ايه في محل رفع فاعل وهي رفع ساكن لكنها لا تأتي مع الفعل المضارع خلاص كم شايف إذن القلاصة الآن على مذهب البصريين أن الفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك هي ضمير رفع المتحركة تاء الفاعل بصورها ها. نون نسوة ناء الفاعلين فقط يبنى إذا جاءت ضمير رفع مع ذلك لا يبنى معها على شيء الا على الفتح طيب وأما والحاله الثانيه التي يبنى فيها على الضم بقى مش على السكون اذا اتصل به ضمير ايه اذا اتصل به واو الجماعه فيبنى على الضم طب لو اتصل به الف الاثنين يبنى على الفتح كما هو الاصل فيه خلاص كده يا مشايخ يبقى ده احوان وطبعا مذهب البصرين هنا اولى لماذا يا مشايخ لان مذهب البصرين لا يحتاج الى تقدير ده ظاهر الكلام لكن مذهب الكوفيين ده فيه تكلف يعني يحتاج الى تقدير فلا شك ان اللي كان موائل الذي لا يحتاج الى تقدير مقدم على الذي يحتاج الى ايه الى تقدير فضلاً أز... أسهل يعني من في يعني خلاص يا فده الأسهل طبعا من قال مش في يعني في, في الفقه وفي اللغة وفي غيرها أن أن الكلام الذي لا يحتاج الى تقدير مقدم على الذي تقدير لأن اللي تقدير ده الظاهر واللي لتقدير ده مقدم على اليا على المؤول ودي من قاعدة الأصول. فمذهب بالبصريين عندنا أولى بالترجيح وده مذهب الجمهور كما ذكرت لكم. ان احنا نقول أن الفعل المضارع ودي القاعدة بالخلاصة اللي احنا نخرج بها. القاعدة في الفعل المضارع نقول الأصل أن الفعل المضارع يبنى على الفتح يبنى على الفتح الظاهر. مع الظاهر اذا كان صحيح الاخر ولم يتصل به شيء او اذا كان اخره حرف عله غير الالف والفتح المقدر اذا كان اخره حرف إذا كان أخر معتلا بالالف تمام يبقى الأصل الاصل من ذلك حالتين إذا اتصل بضمير رفع متحرك اكتبها مشاكل قاعدة اكمله ويستثنى من ذلك حالتين اذا اتصل باخيره ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون والحالة الثانية اذا اتصل به إذا او اتصل به والجماعة فيبنى معها على الضمم ونحن كده عرفنا اعراب الفعل المضارع في كل احواله الفعل الماضي في كل احواله طيب. انتقل بعد كده الشيخ لفعل الأمر فقال إيه؟ والأمر مجزوم أبدا والأمر مجزوم أبدا يبقى قال فعل الأمر مجزوم ابدا خد بالك الفتحة الماضي قال إيه؟ قال الماضي مفتوح ابدا صح كده لكن في الأمر قال إيه؟ قال مجزوم أبدا ولم يقل ساكن أبدا الفرق الجزم علامة قسم اقسام الاعراب لكن السكون علامه فكأن الشيخ يرى أن الفعل الأمر معرب وليس مبنى لكنه ملازم لحالة واحدة من الاعراب وهي حالة اليوم شيء، حالة الجزم مش السكون لو قلت السكون يبقى مبنى تمام؟ عشان كده في بعض النسخ بعض نسخ الأجرومية قال والماضي ساكن أبدا لو طبعا على هذه النسخه ساكن أبدا يبقى يرى أن الفعل الماضي مبنى لكن لما يقول الماضي مجزوم أبدا، يبقى فعل الماضي عنده معرب معرض. لكنه مم ملازم لحاله واحدة من العرب. اللي حالته اللي هي مشايخ، حالة الجزم. مش سكون حالة الجزم. تمام؟ الجزم بأحوال. تمام؟ لكن على كل حال يعني هو الشيخ كما هم الكوفيون يرو ان فعل الأمر ما له مجزوم أبدا. وده الأشرع. إنه يرى إن هو لا الأشر عنهم يعني. إنه يرى إن فعل الأمر مجزوم أبدا. فبالتالي مجزوم عايقول لك على تقدير لذلك انت تقول قم فتقول فعل أمر ايه على ماذا بالكوفين أو اذا صاحب الكتاب هتقول فعل أمر مجزوم بلا من أمر المقدرة وعلامة جزم السكون لان يقول لك تقدير الكلام في قم لتقم لأن أمر دخلت على فعل المدارة يبقى بالتالي هيعمل ايه كل فعل أمر هيقدر له, هيقدر له لأ لأمر داخل على المضارع. انت كده يبقى تضرب هتقول في فعل الامر اضرب هيقول هي لك اضرب فعل امر مبني فعل امر مجزوم بلام الامر وعلامه جزم السكون لان يقول لك تقديره ايه لتضرب خلاص كده يا مشايخ ها خلاص بتوضح مع معك ولا ايه طيب لو قلنا مثلا ايه اه لو قلت اجلس لما يجي يعربوها يقول ايه ه لأن أصله إيه؟ لتجلس لأن أصله لتجلس طيب جيد لو قلت مثلا أخت لأن أصله إيه؟ لأن أصله تكتر. أحسن لو قلت مثلا إسماء نعم مجزوم بلام الامر المقدره وعلامه ايه نعم لان تقدير الكلام فيه لتسمع طيب جاي يبقى اذا هما يقولوا كده في كل فعل امر بقى وطبعا مش لزمه بعلامة علامه الجزم السكون ممكن يكون حذف حرف النون أو غيرها مثلا يعني لو قلت مثلا اكتبوا هتقول فعل امر مجزوم باللام وعلامه جزمه حذف النون لان تقدير الكلام لتكتبوا صح هو من الامثله الخمسه كذا يعني فالله سيئم شيخ فده طبعا يعني هو يرى ان الامر مجزوم ابدا يوم يرى ان الامر مجزوم ابدا ده قولهم وطبعا ده على التقدير ده طبعا مذهب صاحب الكتاب ومذهب الكوفيين البصريين كما هو ايضا مذهب الجمهور في المسألة يرى ان فعل الامر مبني على السكون وليس مجزوم فيقول اضرب يقول لك فعل امر مبني على السكون اكتب فعل أمر مبني على السكون. اضرب فعل أمر مبني على حذف النون تقول اقض فعل أمر مبني على حذف الياء اللي هو حذف حرف العلة يعني خلاص, كي. خلاص يا شيخ يبقى إذن هتلاحظ هنا حاجة إن ماذا البصريين أسهل وغير إنه أسهل لا يحتاج إلى تقدير لأنه موافق لظاهر الكلام فلا شك هو اولى عندنا بالترجم فماذا البصريين عندنا أولا بالترجمة لأن اللي وافق الظاهر مقدم على الذي يخالفها مشايخ وخالف الظاهر تمام وطبعا هو أسهل يعني وإحنا في باب النحو يعني نافس فيه بالإيه بالأسل. فيه بالأسل. طيب المهم على كل حال يبي إذن نقول أن الكفين يروا إن فعل الأمر مجزوم بلام بلام الأمر المقدرة التي دخلت على الفعل المضارع والبصريين يقول إن هو مبني على س... مبني على ما يجزم به مضارعه يقول أنه يبنى على ما يجزم به مضارع. خلاص كما يقول بقاعدة فعل الأمر هو يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإذا كان مضارعه صحيح الآخر إذا فعل الأمر مبني على السكون. أو أقول لك حق اكتبوا عندكم عنوان اكتب أحوال بناء الفعل. الأمر أو فعل الأمر نقول الأصل فيه أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه فيصير له أحوال الحالة الأولى أن يبنى على السكون ويمتى يبنى على السكون إذا كان مضارعه صحيح الآخر كيضرب فيضرب فعل الامر منها اضرب فتقول اضرب فعل امر مبني, مبني على السكون لانه مضارعه هو يضرب صحيح الاخر ولم يتصل داخله شيء صحيح الاخر ولم يتصل داخله شيء هذه الحاله الأولى الحاله الثانيه يبنى على حذف حرف العلم تمشي لماذا اختاره لا الاقلام كثيره يعني هذا الامر يسير لا بتتقضى خلاص يا ها الثانيه الحاله الثانيه يا مشايخ يبنى على حذف حرف الايه العله متى يبنى على حذف حرف العله اذا كان مضارعه ماله معتل الاخر مثل مثلا ايه يقضي فانت لما في المضارع تقول اقض تقول اقضي فعل مضارع مبني على حذف حرف العله او مثلا ادع الى سبيل ربك فادع فتقول فعل مضارع مبني على حذف حرف العله لان اصله في الماضي ال... اصل فعل امر اقصد مبني على حذف حرف العله لان اصله يدعو خلاص كيف شايف طيب جيد حالة ثالثة للبناء أن يبنى على حذف النون. بس يا مشايخ متى يبنى على حذف النون إذا كان مضارع من الأمثلة الخمسة؟ ومثال تقول قوموا لله قانتين فقوموا تقول فعل فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة. لأنه مضارعه من الأمثلة الخمسة الله سبحانه وتعالى الحالة الرابعة لبناء فعل الأمر نقول يبنى على الفتح يبنى فعل الامر على الفتح ودي متى اذا كان مضارعه مبني على الفتح يعني ايه مبني على الفتح يعني اذا اتصلت بمضارعه ايه نون التوكيد المشدده او المخففه فتقول اضربننا تقول اضربناها تقول إيه فعل أمر مبني على الفتح لأن مضارعه لأنه اتصلت بأكير يا مشايخ نون التوكيد ومضارعه إذا اتصلت بنون التوكيد يبنى على الفتح وطبعا لو اتصلت بنون النسوة يبنى على السكون وكذا كده مرت بيك حالات البناء على السكون يبى تضيف حالات البناء على السكون نقول يا مشايخ ليال حالة الأولى إذا كان مضارعه صحيح الآخر أو اتصلت بنون النسوة فتقول اضربنا فتقول فعل فعله امر مبني على السكون لاتصال بنون النسوه دي لان مضارعه اتصلت بيه نون النسوه يبنى على السكون خلاص يا مشايخ يبقى اذا الفعل المضارع ليه كم حاله في الاعراب كده مشايخ الفعل الامر ولا حاله في الاعراب اربع اول حاله يبنى على السكون متى اذا كان صحيح الاخر او اتصلت به نون النسوه الحاله الثانيه يبنى على حذف حرف العله متى إذا كان مضارعه محتوم أو عتلي الآخر. حالة رابعة يبنى. الحالة الثالثة اللي يبنى على حذف إنه إذا كان مضارعه من رقم س. حالة خامسة يبنى على الفتح متى؟ إذا تصل بينون التوكيد المخففة أو الإيه أو المشدد المساقلان. خلاص كده مشاهد. وبداية أحوال بناء فعل عل الإيه في الأمر. طيب واعطيكم هنا فائدة. أن كل فعل أمر فاعله مستتر فيه وجوبا إلا إذا كان من الأمثلة الخمسه يعني من الأمثلة الخمسة يعني إلا إذا اتصل به أو اتصل به وهو الجماعة أو ألف الاثنين أو يا المخاطبة ففي هذه الحاله هيكون زي الأفعال فتقول قوم تقول فعل تقول ان الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل قومي الياء ضمير مبني في محل رفع فاعل قوما تقول الالف او الف الاثنين او الاثنين ضمير مبني في محل رفع في محل رفع فاعل يبقى كل فعل مضارع فاعله مستتر فيه وجوبا كل فعل امر اقصد فاعله فاعله مستقر فيه وجوبا إلا إذا كان مضارعه من الأمثلة الخمس. بعبارة أخرى، إلا إذا اتصل به والجماعة أو ألف السنين أو يا المخاطبة، فتكون هي الفاعل في هذه الحاجة. فتكون هي الفاعل أقصى في هذه الحاد. خلاص يا مشيخ؟ إذا كده إعراب فعل الإيه؟ اعراب الفعل المضارع. ويبقى الأسل عندنا نحن نقول هو مبني دائما على أحوال نحن ذكرناه ويبقى القائدة العامة أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه خلاص يا شيخ انتبه طيب انتقل بعد ذلك إلى المضارع قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع طيب هنا فائده بس؟ إزاي تبني فعل الأمر دي في صرفيه في الحقيقة يعني مش مش, مش نحوية؟ قالوا ان فعل الأمر عبارة عن إيه؟ عبارة عن فعل مضارع حذفت منه أو حذف منه حرف المضارعة وجزء يبقى عبارة عن فعل مضارع مجزوم حذف منه حرف المضارعه يعني بيقدروا لك تدخل عليه لام اللي هي الجازمة وتحذف منه حرف المضارعه فتقول ي... فتقول مثلا يضرب دخل عليه لم تقول لم يضرب تحذف منه حرف المضارعه يبقى ايه لا. وطبعا مش هتقدر تنطق بالضاد ساكنه فتجيب حاء الالف الوصل هي الالف السكون اللي تتواصل بين ندخل السين فتقول اضرب خلاص كده تمام فتقول مثلا آآ آآ يتكلم تدخل عليها حرف المضارعه تقول لم يتكلم تحذف منها تدخل على أقصد تقول يام تكلم تحذف منها حرف المضارع تقول إيه تكلم يبدأ صار إيه صار فعل أمر عندك وهكذا طيب انتقل بعد ذلك إلى المضارع يقول والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك آنيتو طيب هو ذكر لنا الآن علامة ثانية الفعل المضارع خد بالك مر بنا مشايق قبل ان الفعل المضارع له علامة بس العلامات اللي ذكرناها كانت علامات منفصلة اللي هي هي مشايق السين وسوف وطبعا نزيدكم علامة لم ودي اللي ذكر ابن مالك يقول فعل مضارع يالي لم كيشم يبقى من علامات الفعل المضارع السين وسوف ولم ودي بنسميها علامة منفصلة يعني ليست من الكلمة دي خارجي عن الكلمة فكل فعل يقبل السين أو سوف أو لمي بدى فعل مضارع لذلك حرف لم أو السين وسوف لا, تدخل لا يمكن أن تدخل في اللغة العربية لا على الماضي ولا على الأمر لا تدخل إلا على المضارع دي من العلامات المختصة لكن دي بنسميها علامة مونفاصلة علامة وهناك علامة أخرى للفعل المضارع اللي هي العلامة المتصلة اللي هي إيه؟ أن يوجد في أول حرف من حروف المضارعة الزائدة يبد يسمى علماً م... متصل يعني من جزء من الكلمة يتصل بالكلمة بعكس العلامات السابقة لذلك يقول ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك آنيت وطبعا بعضهم يقول نأيت ونحو نحو ذلك يعني لكن قول آني في أوله يعني بلا تضاريع لأنه قول آنيت من الإيه من الإناء لكنه يقول يعني أوشك نوع إيه يصل في نوع تأني ونحو ذلك يعني. فده تأميلا بأنه يصل إلى مطلوب طيب إذا هو اشترط شروط أول شرط أن هذه الحروف الأربع لحرف الهمزة والنون والياء والتاء أن تكون زائدة إذا لو كانت من بنية الكلمة لا تكون من حرف المضرع إذا شرطانها تكون هي مشايق تكون زائدة والشرط الثانية تكون في أول الكلام يعني ليست في وسطه وليست في آخره لازم تكون في أول الكلمة إباد لو جاءت ذاقة في آخر الكلمة لا إعتبارها بها إباد شرطها لا تكون في أول الكلام شرط الثاني الثالثي تكون إيه zumindest وطبعا الشرط الثالث dans تكون أحد هذه الحروف الأربع اللي هي حروف المضرعة يعني لو جاء في أولله السين أو الفاء أو الياء أو اللام أو أي حرف آخر لا يفهم شرط العلم المتصن يكون حرف من هذه الحروف الإيه الأربعة إبlls يكون حرف من هذه الحروف الأربعة يكون في اوله يكون ايه ذات في الشروط الايه الثلاثه التي ذكرها عندك الآن وممكن تضيف شرط رابع يعني ان هي إن هو يدل الفعل بايه على الزمن المضارع وان كان هذا ليس بشرط يعني فعلى كل الاحوال تقول مثلا ضرب ضرب ده فعل ماضي. لو قلت يضرب يبقى ده صار فعل ايه مضارع. فعل المضارع لماذا مضارع. لان في أول حرف من حروف المضارع اللي هو حرف الياء وهذه الياء زائده ولا من بنيه الكلمه مضارع. زائده طيب جاي وفي اوالي ولا في وسطه في اوالي باجتمعت فيها الشروط عنده طيب لو قلت مثلا اضرب مضارع. مضارع. لماذا مضارع. تقول فعل مضارع والالف فيه مشايخ ما شايف ألف برضو معك زائدة طب لو قلت تضرب فعل مضارع ها لماذا لأنك وجدت فيه عندك فا زائدة وفي أول الكلام خلاص كده يبقى إذن أي حرف من حروف آنيت طب لو قلت نضرب فعل ايضا أيضا فعل مضارع لأن أول هنال ما المضارع سواء بز... المضارع أي علامة حاليه اما اذا شرط ان هو يقبل حرف من حروف أو مش يقبل انك تجد فيه حرف من الحروف المضارعه ما ينفعش يقبل ده لازم يبقى الحرف موجود لأن دي علامة متصله إنما كنا يقبل هناك لأن دي علامة منفصله صح فصلها عنه مع بقاء الايه الكلمه على هيئتها خلاص كده يا باشا شايف تمام يبقى دي علامات متصلة, متصلة به لا شرطا ان تجدها في حرف من حروف المضارعه خلاص كده يا باشا اللي هي حروف المضارعة اللي هي مجموعة في قولك أنا يتلقى الهمزة والنون والياء والإيه والتاء تقول مثلا طيب لو قلنا أكلاء لماذا مشاهد مش كأولي همزة ها هي. هي أولي همزة ولا لا آه لكن إيه لكنها ليست زائدة لأنها ليست هي مشاهد لكنها ليست زائدة بل لذلك هذه الهمزة ليست زائدة وإننا شرطنا في حروف المضارعة أنها تكون إيه زائدة طيب جيد لو قلت أكرمها اه أكرمها اه ايه مشين هذه مضارعة هي ليست مضارعة والالف فيها ليست من أصل الكلمة اللي هيزل من أصلها كروما لكن جاءت لعلة تصلح عشان كده اشترطنا إن هو إيه؟ ان يدل بهيئتي يعني ان تقول كده الحروف زائده وتدل بهيئتها على الزمان اللي هي شايف الزمان المضارع مش الماضي يعني خلاص كده شايف طيب جيد يبقى اذا صار عندك الآن أن الفعل المضارع هو ما كان في اوله حرف من حروف المضارعة واشترطنا فيه انها تكون ايه زائده انها تكون زائده وان يدل بهيئته على الزمان المضارع طيب جيد يا باشا طيب يقول وهو مرفوع أبدا وهو أي الفعل المضارع مال ومشايخ مرفوع أبدا وطبعا هو مش يقول حتى يدخل عليه ناصب أو ايه أو جاز يبقى الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع بس إلا في حالتين طبعا مستثنية الحالة الأولى إذا اتصلت به ها إذا اتصلت به إيه خطأ أقول أن الفعل المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم إلا في حالتين يبقى الحالتين دول ما دخلش لا ناصب ولا جازب الحالة الأولى إذا اتصلك بإنون النسوة فيبنى على السكون والحالة الثانية خطأ خطأ هل يقول يبنى على السكون هل فهم يبنى على السكون إذا كان صحيح لآخر لا يبنى متى؟ متى يبنى الفعل المضارع يا مشايخ؟ اتصلت به النسوه واتصل به ثاني؟ دخلت الدنيا في بعضها فعل المضارع اذا اتصلت به النسوة واتصل اتصل به التوكيد سواء كانت مثقله او ايه؟ او مخففه كده يا فيبنى معها على الفتح يبقى الفعل المضارع مرفوع يبقى الفعل المضارع ده الفعل الوحيد المعرفة. مرفوع يعني معرف مرفوع دائما حتى يسبق بناصب او جازم أو حتى يدخل عليه ناصب أو جازم الا في حالتين الا اذا, إذا اتصلت به نون التوكيد سواء المخففه او المثقله فيبنى معها على الفتح او اتصلت به نون النسوه فيبنى معها على السكون خلاص يا شيخ لذلك ابن مالك يقول ايه واعربوا مضارعا ان عري من نون توكيد ومن نون اناس كى رعن من فتن او كى رعن من علشان يعرف لابد ان يكون خالي من ايه من احدى النونين لان نون التانيث او نون الإيه؟ التوكيد خلاص كده انتم دخلتوا بناء الماضي على الامر على المضارع فيريد تفصلوا بين الكلام خلاص الماضي مبني دائما وعرفنا أحواله الأمر مبني دائما وعرفنا أحواله أما المضارع فالأصل في أنه معرض دائما الا في حالتين حاله ايه ما شايف تصلت به نون النسوه أو تصل به إيه؟ نون التوكيد سواء مسقلا أو مقفر مع نون التوكيد يبنى على الفتح ومع نون النسوة إيه؟ يبنى على السكون نون التوكيد ولا يشجنا نون التوكيد المثقله ولا يكونن للمقفر من الصغير آآ آآ نون النسوة وليتربصنا فهنا يتربصنا هذه نون لنسوة فالفعل المضارع يبنى معها على السكون. طيب قال حتى, حتى يدخل عليه ناصب أو جازم بل أصل أن الفعل المضارع الذي لم يدخل عليه ناصب ولا جازم هو, هو مرفوع. إلا ولم يتصل بأخر شيء إذا متى يرفع الفعل المضارع نقول أول شرط ألا يسبق بناصب ولا جازم الشرط الثاني ألا يتصل بآخره نون النسوة أو نون التوكد خلاص يصير ما يصير إيه في هذه الحالة مرفوع لكن قد يرفع بحزف النون بسبوت النون إذا كان من الأمثلة الخامسة وقد يرفع في فيما سوى سواء المقدرة أو الظاهر. فلس كده ما شايف وطبعا الجزء ده مبني على ما سبق لأن الكتاب كله مبني بعضه على بعض خلاص إذا دخل عليه ناصب ينصب وإذا دخل عليه جازم يجزم ومشروط في حالة النصب والجزم برضو إن ما تصلش به إحدى النونين إذا تصل به إحدى النونين يصير مبني في كل أحوال الأعراب خلاص يمشي خلاص إذا حتى يعرب شرط إن ما تصلش به لا التوكيد ولا نون النسو لو تصل به دون التوكيد أو نون النسو يصير مبني إذا ما يؤسرش فيه أن يسبق بناصب أو جازم مشي أصل لأنه يصير, يصير مبني خلاص مشايخ؟ ويبقى كده الفعل المضارع مريحنا عرفنا أنه هو الأصل أنه هو مرفوع إلا لو سبق بناصب أو سبق بيجازب يبا أنت محتاج تعرف إيه لو ناصب الفعل المضارع وهي جوازم الفعل المضارع حتى تبني على. طيب. طيب. وأزدك هنا فائدة مشايخ أن الفعل المضارع طبعا ما قلنا قل إن فعل الأمر إيه فاعله مستتر فيه وجوبا إلا لو كان من الأمثلة الخمسة مضارع أن تصل بألف الاثنين أو, أو الجماعة أو ياء المخاطقة أما الفعل المضارع فقد يبنى فقد يستتر فاعله فيه وقد يظهر والاستطار قد يكون وجوبا وقد يكون جوازا خلاص يجب شيء متى يكون للسطار وجوبا على حسب التقدير اذا كان الضمير المستتر تقديره انا او انت او نحو أو, او نحن فهو مستتر وجوبا واذا كان التقدير هو او هي فهو في الاغلب مستتر جوازي لكن يمكن يستطر وجوبا في بعض الأحوال يعني لكن الأغلب أنه مستتر يا مشايخ جوازا ويعني أنت قلتها الآن كابتداء أنه مستتر جوازا يبقى بتنظر لتقدير الضمير لو تقديره أنا أو أنت أو نحن بدأ مستتر وجوبا لو تقديره هو أو هي بدأ مستتر جوازا ده غالبا لو قلت مثلا اتكلم بالحق اين الفاعل ها تقدر انا ولماذا كان وجوبا لنا اتفقنا ان القاعده ان كل ما كان التقدير الضمير فيه انا يصير إيه؟ يصير وجوبا طب لو قلت نتكلم بالحق تقدير ايه تقديره نحن طيب ولو قلت يتكلم بالحق ها جيد. ولو قلت تتكلمين بالحق هي ها تتكلمين بالحق ها يبلغ وجوان ولا جواز. الياء موجودة موجوده عندك ايه هذه ضايف طيب جيد ولو خاطبت امراه فقلت تكلمت بالحق طيب ولو قلت تتكلم بالحق تتكلم <تصفيق> <آه. تصفيق> <تصفيق> تقديره ايه؟ تقديره انت؟ هي طيب ماش يمكن لو كنت تتكلم انت تتكلم على امراه تقول تقديره ايه؟ هي هي تتكلم بالحق لان ينفع في التال نكون المخاطب او المخاطب المذكر او الغائبه المؤنث يبقى تقول تتكلم وايه؟ هي يبقى لو كان الضمير تقديره انا انت نحن يبقى ده مستتر وجوبا لا يظهر ابدا ولو كان التقدير هو أو هي بدأ مستدر إياه مشايخ جوازا يبدأ مستدر إيه جوازا الله مشايخ وطبعا إذا كان من الأمثلة الخمسة هيباي هيباء ألف لسنين أو يا المقطبة أو, أو الجماعة هي هي الفاعل فانتبهوا من ذلك وطبعا في الحالات اللي بيستتر فيها جوازا يمكن أن يظهر يعني لو قلت تتكلم هي بالحق وإحنا قلنا كنا التقدير هي ممكن تقول تتك... تقول تتكلم زينب بالحق او هند بالحق يبقى ممكن تقول يستدر ساتر جوازا يبقى كل ما صدر جوازا جاز ايه ظهوره سواء الضمير او سواء الاسم مكانه خلاص كده مش الضمير تقول تتكلم هي الاسم تقول تتكلم زينب طيب جاي يبقى اذا الخلاصه الان معنا إن ان الماضي مبني دائما اما على الفتح وإما على السكون وإما على الضم مبني على الفتح ماذا الاصل على السكون إذا اتصل به ضمير إيه رفع متحرك على الضم إذا أتصلت به وجه prevents والمضارع مبني دائما على ما يُجذَم به مضارعه الأمر اللي مبني دائما على ما يُجذَم به مضارعه فيبنى على السكون إذا كان المضارعه صحت آطة ويبنى على حذف حرف العله اذا كان مضارعه معتل الاخر ويبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الامثله الايه الخمس، ويبنى على الفتح إذا كان إيه إذا اتصلت به نون التوكيد جيد طيب وأما المضارع فهو الاصل فيه أنه معرب لا يبنى الا في حالتين إذا اتصلت به نون النسوه فيبنى على السكون أو نون التوكيد فيبنى على الفتح ومع ذلك فمعرب والاصل في اعرابه أن يرفع الا اذا سبق بناصب فينصب او بجازم فايه فيزمه طبعا معروف عندكم علامات الرفع والنصب والجازم بالنسبه للايه للمضارع فده تتعاملوا عليه واما الضمير فنقول كل فعل امر ضميره مستتر فيه وجوبا الا اذا كان مضارع من الامثله الخمسه فيكون الالف لسنين او واو الجماعه المخاطبه هي الفاعل تمام واما ما عدا ذلك إذا كان التقدير الضمير أنا أو أنت أو نحو فهو مست... أو نحن فهو مستتر وجوبا وإذا كان التقدير هو أوية فهو مستتر جوازا وهذا في الغر خلاص كما شايف ويبدأ خلاصة الدرس فتاعة النهاردة وإن شاء الله عز وجل المرة القادمة نقف مع نواصب المضارع بإذن الله جل جلاله طيب نكتفع القدر ده في النحو وننتقل إلى الأصول بإذن الله